بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بِمَا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اذ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّرْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنّ الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث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 إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 قال انني لا يحزنني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وان تنتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبه ان النا اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب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 قالوا يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب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 وَشَرَوهُ بِثَمَن بَخْسِ دَرَهِمَ مَعدُودَ وَكَانوا فِيهِ مَِ الزَّاهِدينِين وَقَالَ الذي ششتْتَرَهُ مِم مِصْرَ لِم رَأَتِ أَكْلِمِ مَثْوىهُ عَسَ أََْ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواهي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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى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 وَشَهِدَ شاهد مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ وَهُوَ مِنَ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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إلا ملك كَرِيم قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب استجن واحب الي مني مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ان اصب اليهم واناكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم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 نَبَّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ ذَلِكُم مِّن مَّا عَلَّمَنِي ربي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 تَمَّيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي يا ايها الملأ افتوني في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 النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَ أُورُسُلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 وَمَااءُ بَلُِّْ نَفْسِي إِ نَّفْسَ لَ أََّ رَتُ بِالسّءِ إِلَّا مَا رَحمَ رَبّ إِ رَبّ غَفُور الرَّحيِيم وَقَالَ الْ المَلِكُتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصْعُ لَِفْسِي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 وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيكَ الْكَيْن وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا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 قالَا لننْ أُرسِلَهُ مَكُمْ حتىَت تُؤْتُون مَوْثِقَم مِنَ اللَِّ لَ تَأتُ النَّنِي بِه إِلَّا أَ يُحاقَ بِكُمْ فَلََّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُم قالَالَ اللهَّهُ عَلَ مَا نَقُلُ وَكله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 إن الْ الحُكمُ إِلَّا لِلهَّهِ عَلَيهِ تَوكَّلْلت وَعَلَيْهِ فَلَْتَوكَنِ المُتَوَكِنُ وَلََّا دَخَلُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُم أَبهُمَّا كانََ يُغْني عَنهُم مِنَ اللهَّهِ مِ شَيْ مَا كانََ يُغْنِيعَنْهُم من الله من شيء الا حاجه في نفسي يعقوب قضى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 قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّ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 قال كبيرهم الم تعلمون ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف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 قَدَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ قَالُوا۟ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا وَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنَّ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ان انهم قد كذبوا وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون